أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريم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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا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 إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا قالوا إن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 فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فَلَمَّا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون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 فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن اللَّهِ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُم دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقَ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلَ وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحين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 يُضِلُّ به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون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 عرضهم على المهائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت الحكيم قال يا آدم أسماءهم قَالَ ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبا Illa iblis abā wa stakbar wa kān min al kāfirīn wa qulna ya Adamu s wa wa minha. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ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 innahu huwat tawwabur rahim qul nahbitu minha فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 يا بني إسرائيل اذكرو نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهدي أوفي بعهديكم وإياه يفرهبون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 وإذ وعَدْنَا مُوسَى أرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَايِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 كلوا وشربوا من الرزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلت يا موسى لن نصبر على طعام واحدٍ فدع لنا ربك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 Inna aladin amanu wa aladin hadu wa nasara wa al man aman man aman billahi wa al-yoomi al salihan falhum ajruhum.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 قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله لمهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا فيها قالوا الان جئت بالحق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 أفتت معاونا يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون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 10. 11. afala 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 19.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 ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 افا كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلظ بلَعَنَهُمُ بل اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِهِ وَكَانُوا مِنْهُ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ على الْكَافِرِينَ Biso maistalo bihi, fusa hum, aia, khu rubi maa, asa la lahu ala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 قوم صدقا لما معهم قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين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 من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا لَا يؤمنون. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابًا اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به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 Lahu kanوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ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 أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكُ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت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 صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا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 قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم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 يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَأَتْ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاوَاتِ فَلَنُوَلِيَنَكَ قِبَلَةً تَرْضَعَهَا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 وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِيعُ قِبَلَتَكَ وَمَا أَتَبِتَابِعٍ قِبَلَتَهُمْ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 الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني فلا تخشواهم وخشوني ولأتم منعمتي عليكم ولا عليكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ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 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولائك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولائك هم المهتدون ان الصفا والمروه من شعائر الله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 إن الذين كفروا الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوَهُّمُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ الَّذِينَ كَفَرُوا لَعْنَةُ اللَّهِ وَهُمْ كُفَّارُ الَّذِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا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 والفلكة التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من اِنْ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ داب وتصر في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.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 İnna hū lākum ʿadūm biin. İnna ma yamrukū bi al-suū wa al وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي لعلكم تَتَّقُونَ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 فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي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 ذالكا لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات.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 فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين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 لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقِ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الْأَلَدُّ الْخِصَامَ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 يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة وولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم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 سَلْبَنِ اسْرَاءَ إِلَكَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 فبعث الله النبيين مبشرين ومذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه.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 <تصفيق> ان الذين <الهيان> امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا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 وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا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 ويسألونك عن المحير قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحير ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Nisa'ukum harthun lakum fatu harthakum anashi'tum wa qaddimu li-anfusikum وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ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 لَلَذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَاءِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّ فَأُوْفَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروا ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلط الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر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 الطلاق مرتان، فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمه شيئا إلا أي يخاف.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 فَإِن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله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 Wetta اللَّهَ hawarlamun, أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ ali. وَإِذَا ida النِّسَاءَ nisa, أَجَلَهُنَّ فَلَا aha lahun, aha lahun, إِذَا lahun, aha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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا أسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أَوْ اكتمتم في انفسكم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 واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم.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 حقا على المحسنين وإِذْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ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 إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثٌ لَنَا فِي سبيل الله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 فيه سكينة من ربكم وبقية تَرَكَ ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 ولو شاء الله مقتتلا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيانات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفّق ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم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 تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها والله سميع عليم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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منه جزء ثم دعهن يأتيك سعيا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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله رياءا وناس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 كمثل جنة بربوة أَصَابَهَا وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير اي يود احدكم تَكُونَ تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا في واعلموا ان الله غني حميد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 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون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 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف فيتعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة وما تنفق من خير فإن الله به عليم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 Ymphaq Allahu al-Riba wa yurbi al-Sadaqat, wa Allahu la yuhb kull kafar athim. Inna wa amin al-salihat wa aqam al-salat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 Rabbana لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Rabbana ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا Rabbana ولا تحملنا مَا لا طاقة لنا به واغف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جزا الله قارئنا خير الجزاء ونحيطكم علما بان جميع حقوق الطبع والتوزيع مع